بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة طافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 112. في جنات النعيم 113. من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين 111. يطوف عليهم ولدان مخلدون 112. بأكواب وأباريق وكأس من معين 113. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما 111. ولحم طير مما يشتهون 112. وحور عيد 113. كأمثال اللؤلؤ المكنون 114. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا 129. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ 120. في سدر مقبود 121. وطلح منضود 122. وظل ممدود وماء مسكوب 119. وفاكهة كثيرة 110. لا مقطوعة ولا ممنوعة 111. وفرش مرفوعة 112. إنا أنشأناهن إن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 111. إلى ميقات يوم معلوم 112. ثم إنكم أيها الضالون المكربون شَجَرٍ لآكلون من شجر من زقوم 114. منها 111. فشاربون عليه من الحميم 112. فشاربون شرب الهيم 113. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون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 112. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 113. أفرأيتم ما تحرثون أَم أأنتم تذرعونه أم نحن الزارعون 111. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 112. إنا لمغرمون 113. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. 122. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 124. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم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 رب العالمين افبئس هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون بل هؤلاء اذا بلغت الحرقوم وانتم تحين اذ تنظرون 119. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 110. فلولا إن كنتم غير مدينين 111. ترجعونها إن كنتم فأم قَرْرَبِيدٍ فَرُوحُ وَرِيحٌ وَجَنَّةٌ نَعِيبٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا 113. من المكذبين الضالين 114. فنزل من حميم 115. وتصلية جحيم 116. إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم